بوك تو هشت فمانية. ثمانية ثمانية ساعات روز اوقات الساعة اوقات الساعة مأذرت میخواهم اذا سمحت اذا سمحت ساعت چند است؟ من فضلك، كم الساعة؟ من فضلك، كم الساعة؟ بسيار سپاس گذاراً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً ساعت یك است إنها الواحدة إنها الواحدة ساعت دو است انها الثانية انها الثانية ساعت سه است انها الثالثة انها الثالثة ساعت چهار است إنها الرابعة. انها الرابعة ساعت پنج است. انها خامسه. انها الخامسة. ساعت شش است. انها السادسة انها السادسة. ساعت هفت است. انها السابعة انها السابعة. ساعت هشت است. انها الثامنه. انها الثامنه. ساعت نه است. انها التاسعه. انها ساعت ده است. انها العاشره. انها العاشره. ساعت ياز ده أست إنها الحادية عشرة إنها الحادية عشر سعات دا است إنها الثانية عشرة إنها الثانية عشر يك دقيقه شاس ثانيه داراد الدقيقة فيها ستون ثانية الدقيقة فيها ستون ثانية یک ساعت شست دقيقه دارت الساعة فيها ستون دقيقه الساعة فيها ستون دقيقه یک روز بیست و است اليوم فيه أربع وعشرون ساعة اليوم فيه أربع وعشرون ساعة